يا له من ظلام انقلب خفاشا فهو أصلح لك وهذه الرائحة الدهنية المتسربة من باب شقة ما في هذه الساعة من الليل متى تعود نور وهل تعود بمفردها هل يمكن أن أبقى في بيتها حتى أنسى لعلك تظن يا رؤوف أنك تخلصت مني إلى الأبد بهذا المسدس أستطيع أن أصنع أشياء جميلة على شرط أن لا يعكسني القدر وبه أيضا أستطيع أن أوقظ النيام فهم أصل البلاية هم نبوية وعليش ورؤوف عنوان وخيل إليه أنه سميع وقع أقدام صعدة ثم تأكد من ذلك ونظر من فوق الدربزين فرأى نورا خافتا يتحرك في بطء على الجدران نور عود ثقاب كمضى واقتربت الأقدام ثقيلة متمهلة فقرر أن ينبهها إلى وجوده تفاديا من مفاجأة مزعجة وتنحنح فجأة صوتها يسأل في ارتياح من فأدل برأسه إلى أقصى حد ممكن وقال هامسا سعيد مهران وأسرعت الأقدام في خفة حتى انتهت إلى مكانه وهي تلهث والعود يلفظ أنفاسه وقبضت على عضده في انفعال وبنبرة تنازعها لابتهاج وتقطع الانفاس قالت أنت يكسوفي انتظرت طويلا وفتحت الشقة ثم دخلت جاذبة إياه من ذراعه وأضاءت مصباحا فظهر مدخل مستطيل صغير خال من أي شيء ومالت به إلى حجرة جانبية كشف مصباحها الكهربائي عن حجمها المتوسط وأضلعها المربعة ثم سارعت إلى النافذة ففتحتها على مصراعيها لتلطف من جوها المختنق وارتمع على إحدى الكنبتين المتقابلتين وهو يقول متشكيا جئت عند منتصف الليل ولبثت أنتظر حتى شاب شعري فجلست على الكنبة الأخرى بعد أن أزاحت عنها أقمشة مفصله وكوما من القصصات وقالت الحق أنه لم يكن عندي أدنى أمل في أنك ستجيئ وتلاقت الأعين المتعبة فابتسم ليداري تحجر باطنه وتساءل حتى بعد وعد الصريح فابتسمت ابتسامة خفيفة ولم تجب ولكنها قالت أمس استجوبوني في القسم حتى ازهقوا روحي أين السيارة فقال وهو يخلع جاكتته ويرمي بها إلى جانبه كاشفا عن قميص طحيني متلبد بالعرق والغبار قضت الحكمة بأن تركها رغم حاجتي إليها ساجدونها ويردونها إلى صاحبها كما ينبغي لحكومة تتحيز لبعض اللصوص دون البعض فسألته في قلق ماذا فعلت بها أمس؟ لا شيء ألبت في الحقيقة وستعلمين كل شيء في حينه ونظر نحو النافذة وهو يتنفس في عمق قائلا جهة بحرية فيما أظن هواء لطيف حقا خلاء حتى باب النصر هنا القرافة فابتسم قائلا لذلك فهواؤها غير فاسد تنظر إليك بنهم وأنت تمتعض ضجرا وبدل العزاء تتذكر طعنة في الكبرياء وقالت نور راجعة إلى أفكارها الأولى انتظرت طويلا على السلم أنا اسفه جدا فامتحنها بنظرة غامضة وهو يقول سأنزل ضيفا عندك لأجل طويل. فارتفع رأسها ابتهاجا وهي تقول أمك طول العمر إن شئت. فأومأ إلى النافذة وهو يقول باسما حتى أنتقل إلى الجيران. وبدا أنها لم تسمعه لتفكير اللاه في عينيها ثم تساءلت وأهلك ألا يسألن عنك؟ فأجاب وهو ينظر إلى حذائه المطاط لا أهلي أعني زوجتك. تعني الألم والجنون والرصاص الضائع تريد اعترافا مؤذيا للكرامة ستجد أن فتح قلب المغلق يزداد عسرا ولكن ما جد والكذب والجراء تنعق بالفضيحة قلت لا أهل لي أنت تفكرين في معنى القول وأشرق وجهك بالسرور وأنا أكره هذا السرور وأرى الآن أن الذبول استقر تحت عينيك وتساءلت الطلاق لوح في ضجر قائلا طلقت وأنا في السجن ولندع هذا الحديث جانبا فقالت بغضب خذيرة مثلك ينتظر ولو حكم عليه بتابيده الماكرة مثلي لا يحب الرثاء احذر الرثاء يا ضيعة الرصاص في الصدور البريئة الحق أني أهملتها كثيرا على أي حال هي امرأة لا تستحقك صدقت ولا أي امرأة لكنها مفعمة حيوية وأنت تترنحين فوق الهاوية نفخة واحدة ثم تنطفئين وما لك في قلبي سوى ث والرثاء وقال لا يجوز أن يشعر به أحد فقال ضاحكة وكأنها وثقت من امتلاكه إلى الأبد أحطك في عيني وكحل عليك ثم برجاء هل فعلت شيئا خطيرا هز من كبيه باستهانة فقامت وهي تقول سأعد لك ما إذا عندي طعام وشراب أتذكر كم كنت جفا معي في الماضي هم يكن عندي وقت للحب فلحظه بعتاب وهي تقول وهل يوجد ما هو أهم منه وكنت أقول لنفسي لعل قلبه حجر ومع ذلك فلم يحزن أحد أنك سجنت كما حزنت أنا لذلك لجأت إليك أنتي فقالت بامتعاض أنت لم تقابلني إلا صدفة ولعلك كنت نسيتني تماما فقطب عمدا وهو يتساءل أتظنين أني لا أستطيع أن أجد مكانا آخر فأشفقت من غضبه وأقبلت عليه فأحاطت خديه براحتها وهي تقول معتذرة نسيت أن العسكري يمنع زوار الحديقة من معاكسة الأسد آسفة ولكن ما أسخن وجهك وذقناك خشنة جدا ما رأيك في دش بارد فأعرب عن ترحيبه بابتسامة إلى الحمام وعندما تخرج ستجد المائدة معدة سنأكل في حجرة النوم فهي أجمل من هذه الحجرة وتطل مثلها على القرافة للمزيد حمل أبليكيشن لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com